الله أراه وتعالى أنا جعلنا وإياكم من أهلي الصلاح والتقوى والإيمان الذين تأتيهم الملائكة في حال احتضارهم وتبشرهم برغوان الله وتبشرهم بمغفرة الله سبحانه وتعالى وتبشرهم بالسعادة العبدية نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من ذلك بين الله سبحانه في آخر السورة وختم بها السورة أصناف الناس في حال الاحتضار من الناس والاخوة من تاتيه الملائكه فتبشرون برضوان وبروح وريحان وهم المقربون اسال الله ان يجعلنا منهم ومنهم من الناس من تاتيه الملائكه فتبشر ايضا برضوان الله وتسلم عليه وتقول لهم سلام لك من أصحاب اليمين سلام لك انت من أصحاب اليمين او سلام لك واصل من اصحاب اليمين ومن الناس نسأل الله من تأتيه الملائكة فتزجره زجرا وتنزع روحه نزعا نسأل الله من عفيا وإياكم وهؤلاء هم المكذبون الضالون وهم أهل الفسق والعصيان والعراض عن الله سبحانه وتعالى والبعد عن الله عز وجل فتنزع الملائكة أرواحهم نزعا ولا يخفاكم أيها الأخوة الحديث المشهور حديث البراء ابن عازل حديث الطويل وكنت والله الأخوة أنوي أن أقرأه كاملا في هذه الليلة لكن الوقت لا يشعفنا لقراءاته لكن ارجعوا إليه وقرأوه لأنه حديث عظيم يبين حالة العبد المقبل على الله في هذه الجنة الصالح والتقي المؤمن كيف يكون في وقت الاختظار تأتيه الملائكة ب كفنا من الجنه وله رائحه وياتيه ملك الموت فيقبض روحه كاسهل ما يكون كاسهل ما يكون تسل روح كما تسل الشعر من العجين تسل روحه كما تسل الشعر من العجين فتتلقاها الملائكه او تاخذها وتجعله في هذا الكفن الطيب الابيض الذي يؤتي أوتي به من الجنه وريحته طيبة ثم ترفعه الى السماء الى رب العالمين سبحانه وتعالى برائحته تكاد تملأ الأفاق الرايحة الذكية طيبة رائحة المؤمنة الصالحة التقيبة ثم تستفتح له أبواب السماء حتى يؤتى به إلى الله عز وجل ويوقف أمام الله سبحانه وتعالى فيقول ارجعوا عبدي إلى واكتبوه في عليين وارجعوه إلى قبره فعرض به الملائكة إلى القبر ثم يأتيه ملكان في القصة المعروفة الحديثة المعروفة يبدا ان يسالانهم السؤال الاسئله المعروفه الربك من دينك ما نبيك نجيب نجيب اوثق ما يكون رب الله دين الاسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقال الله نم نم نم لعينه نعيم القبر الله نجعل قبورنا روض من رياض الجنه فيفتح له باب الى الجنه فيرى ما فيها من نعيب ويرى ما فيها من سرور وفرح الله أن اجعلنا وإياكم منه وأما المنافق والفاجر فإنه تأتيه ملائكة السود السود الوجوه وتنزع منه روحه. كما ينزع, ينزع, ينزع, ينزع السرفون من القليص المبلون بقوة وشدة وينهر حتى تخرج روحي أسأل الله يا عفين ثم يقع نخرجي إلى غضب من الله فتخرجها من روح ولا يمرون بها على الملائكه شم منها رائحه كريهه رائحه اعماله في الدنيا ثم لا يفتح لها ويقال لها ارجعي الى سجن هذه الروح سبح الله العظيم الى قبرها ثم ياتيه الملكان فيسالانه فأسألانه ما دينك ما النبيك ما الربك ها, ها لا أدري لا أدري سبعة الناس يقول لأشياء فقلت هذه حالة المنافقة المنافقة حالة العاصي الذي يظهر للناس سلاف ما يظهر في القبر تنكشف الأمور في القبر تتكشف الأمور ويتضح من كان مؤمنا من كان منافقا من مكان يرأيه بعمله من مكان يخدع الناس في القبر ما في خداعه في القبر أنت مؤمن تجيب على الحسين أنت منافق تخادع الله في الدنيا وتخادع الناس من تجيب تقول ها ها لا أدري فيضرب بمطلقة مرحبين أسأل الله على أشياء من زبة من حديث فيصيح صيحة يسمعها كل الخلائق إلا الثقلين, إلا الثقلين. تسأل الله ويبدأ العذاب فيفتح له الجلة ويقال انظر هذا مقعدك لو كنت آمنت فيفتح له أي باب نافذة أو إلى جهنم ويقال انظر هذا مقعدك الذي أنت تستشبه يبقى في هذا العذاب هو السرمد إلى أن تقوم الساعة في هذا العذاب يبقى إلى أن تقوم الساعة يعذب عذاب القبر نسأل الله أن يعافينا وإيهرياكم وكم في القبور الآن من معذبين كم في القبور الآن من معذبين كم في يا أخوان أنتم الآن في فرصة يا أخوان أنتم الآن في فرصة أنتم في ساعة أنتم في حياة الآن يا أخوان اغتنموا أوقاتكم في طاعة الله اغتنموا حياتكم يا أخوان أنتم الآن في فرصة الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت الموت يأتي بغدا والقبر صندوق العمل الموت يأتي فجأة فتكون الآن تجلس مع أهلك وحيالك وأنت تأكل معهم فتعشى أو شاء غدى وكان حصلت الأخوة والله أناس كثيرين ماتوا وهم يأكلون ما يتوقعون أنهم يموتون فماتوا وهم يأكلون وكانت هذه آخر لحظات حياتهم فانتم لا في فرصة يا أخوان اغتنموا أوقاتكم واغتنموا حياتكم وعنتم يا أخوات أيضا الحديث إليكم اغتنمنا أوقاتكم في طاعة الناس سبحانه وتعالى فإن هذه الحياة الإنسان لا يعيش مرتين في هذه الدنيا يا أخوان الإنسان لا يعيش في هذه الحياة مرتين يعيش مرة واحدة فإن أحسن كان جزاؤه حسن هل جزاؤه الأحسان, هل الأحسان وإن أساء كانت إساءته وباء عليه عند الله سبحانه وتعالى وهذه أحوال المحتضرين أحوال المحتضرين من أصحاب اليمين والمقربين والساسقين والعصاء والمنافقين وغيرهم وهذا يشيد إلى, إلى قضية مهمة وهي حسن الخاتمة أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة هذه حسن الخاتمة يا أخوان كانت, كانت الهاجسة العظيم عند السلف رحمة الله عليهم يبكي الواحد منهم بكاعة المرة أمام الناس يقال لهم ما يبكيت قال والله ما أدري ما يختم لي والله ما أدري ما يختم لي أي له بخير فيفرح أم يختم له بزم أسأل الله أن يختم له بخير والله نختم لنا ولكم بخير والخاتمة الحسنة واليخوة بشرة من الله بشرة من الله سبحانه وتعالى ويبشر بها من شاء من عباده فيختم له بالخير ولا يختم الله لا يختم الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده بخير إلا لصفائليته وصلاح قنب ولذلك يا أخوان من أعظم أسباب سوء الخاتمة خبث الطوية تقلب النيات أن يكون الإنسان عنده عمل خيء يخفيها عن الناس هذه من أعظم أسباب سوء الخاتمة لذلك يعني يا أخوان والله فضيحا أن الوقت الاختضار يفتضح فيه الإنسان كم من الناس من خدوا له بسوء نسأل الله العافية والسلامة ذكر بالقيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء وهذا من أعظم الكتب التي أنصح بها أن تقرأوها نماذج كثيرة للمحتضلين لحسن الخاتمة وعسوة الخاتمة منه من وهو في حال اختراره يقول, يقول, يقول, يقول, يقول الناس له قل لا إله إلا الله يقول دعنا دعنا دعنا دعنا يغني من الناس من يقال له قل لا إله إلا الله يقول الثابة الثانية بالكذا القميصة الفانية بالكذا ألا الله كذا بكذا. من الناس من يقال له قل لا إله إلا الله فيذكر محبوبه ومعشوقه سوء الخاتم أخوان أقدم ضاجع الصالحين أقدم ضاجع الصالحين نظف عليهم عيشتهم وحياتهم سوء الخاتم يبكي الواحد منهم ما يدري ما يستطيع لهم بخير عن بسوء عن بشرط نسأل الله العافية والسلام اللهم إنا نسألك نعيما لا يمسك وقل عين لا تنقف ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لصbi في غير ضرعا وظرعا ولا شتمة المذلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المختدين اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المختدين اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المختدين اللهم أعطينا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهلنا وزدنا ولا تنقصنا اللهم كننا على ولا تكن علينا وآثرنا ولا تغفر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم اجعلنا لك ذاتري. لك شاكرين إليك مخبتين إليك أواهين إليك طائعين مقبلين يا رب العالمين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهدي قلوبنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا وصل السخاء وصدورنا لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفة والعافلة اللهم إنا نسألك العفة والعساء والعافية اللهم نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن رعواتنا اللهم استر عوراتنا وآمن رعواتنا اللهم استر عوراتنا وآمن رعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم وبرك على عبده وعسrze org sejahtùh mhmd وآله وصحبه